الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنا عنه ربنا